لذلك عندما نكتب الرور نكتب ان هو ايه او ايه او ايه او ايه او ايه او ايه او ايه او على طول بنكتب او ايه او ما نشوف ايه او ايه او ايه او ايه او ايه او ايه او ايه او ايه او ايه او لكن في ال1 وال تو في الريبورت مش بكتبه لان هو اصلا ما معاهوش اي بروجنوزس ولا ديفرنس البروجنوزس كله والاهميه في ان احنا نقول بالفراسايتومتري هل هي بي ولا تي وبعد كده في البي او تي ديفره انتوتايبز زي ما هناخدهم دلوقتي خلاص بس ده في الباب كلاسيكيشن فلازم نبقى عرفنا يعني ايه ال1 وال و وال3 خلاص يبقى ال3 دي هي بتاعت البيركلز دلوقتي ما بقناش نسيبها ال3 بنكتب على طول كلمه بيركس خلاص يلو يطلع عندنا ميلو بلاست وعندنا مونو بلاست والإيرثرويد، خلاص والمية فيليتر. دي اللي بتطلع 7 واللي بتطلع من الإيرثرويد من M6. خلاص اللي من بلاست بس هما M1 واثنين من بس معانا بلاست. ماشي؟ في بلاست. اللي هي M5 لو هي مونو بلاست بس. لو هي معاها مايلو بلاس يبقى مونوسيت ايليمنت اللي هي بيكون عليها مايلو مونو يعني مايلويد مع المونوستت خلاص زي ما قلنا احنا عندنا اكيوت وكورونيك الفرق بينهم في الانسيت هنا اكسس مايلو او ليمفو بلاس نحط تحتها مليون قطعه عشان اقول ان دي اكيوت لوكيميا لازم الاقي بلاست سيلز شوف انا كل مرة بقولها وخلوني في مرة بدخل في اللاب والله بعد كل المحاضرات دي في السنة اللي فاتت بنتي بتقولي هو اصلا انا عارف اكتبت له كين هي السنة. لو اللي هو بلاست سلقيت مش عارف يعنيه. ما فيش ولا محاضر حضر فيه. في يعني هي دي دي الديجنوستيك للاكيوز. كلمة بلاست دي بتاعت مين بتاعت الاكيوز. في القروني ما فيش لكن بيقول ايه? ماتيور بتبقى السيلز ماتيور. لكن فيها الكاركتر بتاعت الملايج نفسي. خلاص? دعا. شورت كلينيكال كورس. زي ما بتلكو باويكس طو مانس مؤيد. لو ده يعني خلاص دي لو ما اخدتش علاج لو العيان فضل من غير ما ياخد تريتمنت مش هيكمل اكتر من كم. زي ما احنا قلنا عندنا في الاتيوت لينفويد ومايلويد هي نفس الحكايه برضو لينفويد ومايلويد بس هنا اكوموليشن اوف ماتيور ايزير جرانولوسايتس اور لينفوسايتس يبقى لازم نعرف ان هنا في longer clinical course يعني العيان ممكن يقعد ما ياخدش علاج ويستيل لايف لا كونتينيو فورمانسز اوريرز ويزال تريتمنت خلاص حتى ال CLL دي زمان كان العيان اللي هو بيبقى اولد من ستين سنه ما بيدولوش يعني عشان ميكروش تيم وعشان قالوا سايد افكتس هو بس ايه بيتابع كل شويه بصوره الدم لو حصل ان دابلكيشن يعني الكاونت بقى دبل كوات وسيط جدا يبدأوا يفكروا ويدوا علاج طول لما هو ماشي على خلاص نقدر من غير بكشرة جوتي اللي نحص عليها رضيان خط وهي بس بلاس. بلاس. مهمكم مليل و بلاس. جنيج بداية الاكيوت. نيجي بها الاكيوت لكرموجينيسيز يعني اين؟ احنا عايزين نعرف او يعني نحاول نفهم شوية في الوكيمي. فهي دي معنى كلمة الاكيوت لكيوت <تصفيق> يعني ايه الحاجات اللي ممكن تساعد في البصر جينيسيز بتاع الاكيوت لكيومي. خلاص؟ احنا اتكلمنا على حاجات منهم زيهم زي الرسك فاكتور تقريبا اتكلمنا عن فاكتور لكن هنا بس بنقول ان احنا مثلاً عندنا في حاجات يعني حاجات موجودة في البيئة المحيطه بينا دي تقول ان اللوكيميا ممكن يبقى لها الفاكتورز ممكن رول في اهمهم او فاكتور زي ما قلنا مثال الحاجه الثانيه الراديشن والكيميكالز كل الناس اللي اكسبوزد للراديشن عندهم زادت سواء الكيمياء او اذر تايب اوف كانسر لوكيميا زي الريترو والميومانتينو كيميا فايروس والاكشتاين الحاجة الثانيه زي ما قلت ان اللوكيميا عمرها ما بتديفولوب لكل الناس اللي اكسبوزد ذا كونديشن بيجيلهم لوكيميا يجيلهم بالمايكروميت فاهمه كده ان في انذر ايه فاكتورز اللي هي الموليكولر الموليكولر اللي هي الجينيتك بتاع جينيتك ميك بتاع الشخص ده ممكن يقول انه ممكن يجيله الكيميا ولا ما يجيلوش الكيميا طيب احنا عندنا قلنا في حاجة اسمها اونكوجين وحاجه اسمها تيومر سابرسور جين الانكوجينز دي هي اوريدي نورمال جينز يعني الجينز دي مش حاجه اب نورمال ولكنها اونكوجينيك يعني تحمل جواها خاصية انها ممكن تحول التشو الى مالجنم سي بعض الاوقات ايه هي الاوقات دي لما يحصل لها اوفر اكتيفيشن بترانسلوكيشن باي حاجة من كده يعني النورمال جين حصل فيه abnormality. خلاص ان هو بقى oncogenic. لكن هي نورمال جينز لها رول في البروليفريشن بتاع السيلز زي البي ال زي ال والبي سي ار اي بتوع الفلادلفيا كروموسوم هما الاثنين الجينات دول نورمال نورمالي بريزنت ان بودي ولهم وظيفه في الدفرنشاشن والبروليفريشن بس لما بقى الاثنين مسكوا مع بعض بقى وان جين بقى اونكو جين خلاص التيومر سابرسور جينز من الاسم كده التيومر دي بتسبريس الاورام يعني تخلي الشخص ده ما يجلوش ماليجني خلاص دول لو هما مش موجودين طبيعي ان هما ديفرنت تيومر سابرسور جينز اشهرهم ريتينوبلاستوما والبي 53 دي جينات لها تيومر سابرسور افكت لو دول غابوا او ما بقوش موجودين لاي سبب بسبب ديليشن بسبب ميوتيشن يعني الفانكشن بتاعتهم ما بقتش موجودة فده ممكن بالديسبوزل فانكشن يبقى انا لما اعمل ادل ابتر هاند للهموز جين واقلل التيومر سابرسور يبقى انا كده بزود الانسيدنس اوف مالجنيس عشان كده مش كل الناس اللي بتاكسو ممكن يجي لهم او رام. اكورزنج تول بوز انكو ان دي تيومر سابريس. فيهم حد فيه ابرماليتي ولا ما فيهوز. التومر يجي مع مين دكتورة عشان سلم؟ من الاسم كده. ده تيومر سابريس. سابريس يعني ايه؟ سبريس <تصفيق> تيومر يعني بيخليه مش موجود. يبقى يجي مع معامل لو ده مش موجود صح؟ وهنا يجي لو ده زاد. لأنه هو في الكاركتر بتاع توبستعداد. يحول اكتشف لاوراقه. بيبقى ده لما يبقى موجود بكمية زيادة يساعد الماليجمنسي. وده لما يبقى ابسن او يقل بتاعته يساعد الماليجمنسي. يعني ده بالعكس ده بالزيادة وده بالنقصة. خلاص? الانكو جينز دي دي نورمال جينز. ليه سموهم انكو? انكو يعني اونكولوجي من الاورام وجينز يعني الجينز اللي ممكن الانتروبشن بتاعها او الابنورماليز اللي تحصل فيها تخلي الشخص ده يجيله له مالجنيسي عشان كده قالوا عليها اونكو جين دي بالعكس لا ده ما تبقى موجودة بتخلي الشخص ده ما يديروش اورام فقالوا عليها تيومر جين دلوقتي اصلا في جين منهم هيومن اسمه البركت. في البريست كانسر كل الناس اللي بيجيلهم بريست كانسر بيشوفوا الجين ده موجود ولا مش موجود مع 53 دول بيبقى اللي معديهم ميوتيشن في الجين ده بيبقوا بريدسبوزد للكانسر بريست ام كل جينز كان بي اكتيفيتد يعني ان تتحول من النورمال فانكشن بتاعتها بتاعه بتاع الفرنشليشن والبروليفريشن ان هي تتحول تتحول التشو المالجنسي امتى بيكون كروموزومال ترانسلوكيشن لسه قايلين مثال احنا قلنا ان البي سي ار اي بول دول نورمال جينز امتى بيبقوا مكوجينك لما الاثنين بيعملوا وان جين بنقول عليه فيوجن جين يدينا فيوجن بروتين امتى حصل ده لما حصل ترانسلوكيشن ما بين تسعة 9 والكروموزوم وعشرين. فده مثال للاكتيفيشن بتاعها او بوينت ميوتيشن يعني الجين نفسه حصل فيه ميوتيشن الميوتيشن دي خلت الفانكشن بتاعته مور ذان نورمال فراح دخل التشو بروجريشن كتير والترانسفيشن كتير فراح اتحول لمالينجما in general, several genes have to be altered to affect plastic transformation. Je een gene. een een Er verschillende genen die الديزيز <تصفيق> يعني زي المانفيستاشن ان العيان بيشتكي من والاعراض اللي بتجيله دي بتبقى بتحصل ازاي احنا قلنا ان هي بتعمل موديتي ومورتيتي عن طريق ان هي بتانفيلتريت او ديفيشنسي ان البلوت سيل نمبر اند فانكشن امبيجر اوف ذا فايتال اورجان سيستميك ديزي يعني ايه احنا عندنا لنفو بلاست او مايلو بلاست عمال عددها يزيد طيب العدد اللي يزيد ده مش عايز مكان يحتويه فاي قاعده في المره هتاخد هي الاكبر هند في المارو وهتقلل الاذر اليمنت عشان تلاقي لها مكان يوم كده يحصل ديفيشينسي في البلس سيل نمبر اللي هي النورمال اللي هي الهيموجلوبين والتليكليتس والاذر نورمال وايد وايت بلس سيلز نفس الحكاية ان هي البون مارو بقى كترت قوي ما بقاش مكفيها البون مارو هتبدأ تطلع من المارو في ومن البلس هتدخل ديفرنت كيش ماس كومونتيشن هم الليبر والسلين واللي مش سيستميك باي ميتابوليك امبالانس هي دي مش لها متابوليزم الابن نورمال دي وبتطلع برودكت وبتتكسر وكل اللي بيحصل في النورمال سيلز بيحصل زيها في نفسه في الملاجمات ولكن العدد كبير جدا فالبرودكت بتاع الميتابوليزم بتاعتها بتبقى ازيد من الطبيعي فبتدخل الجسم في متابوليك امبلنز ايذر هيبون هايبركليميا اسيدوز كل الحاجات بتاع الامبالانس في التوريز ممكن تحصل عند عن مين مش احنا عندنا مثال احنا عندنا السيلز نورمالي ان اللي بيبقى فيها أسد لما بتتكسر صح طب لما يبقى عندنا عشر خلايا بيتكسروا كل يوم ولا لما يبقى عندنا مئة الف خلايا بتتكسر كل يوم. اه عشان كده عدد الميتابولايكس اللي بتطلع بتبقى كتيره فبتحول الفيسيولوجيا لانه هو بقى ابنورمال. يعني السيلز دي بقى جواها بتاسيوم. لما تتكسر بتعمل هايبر كاليمين. يقوم يدخل في ايه بتاعت الهايبر كاليمين. ممكن يجي لكورديا بارست من الهايبر كاليمين. نفس الحكاية السيلز دي, دي بفلوس بوتاسيوم صوديوم فالشخص ده بيبقى عنده غالبا هيكونه هيبوناتريميا الهيبوناتريميا برده بتدخله الكوما والكومليكيشنز بتاعه الهايبوناتريميا اليوريك اسيد لما يزيد قوي ممكن يدخله في رينال فيلير امبيشن اوف ذا فايتال اورجانس في ايكوردنج تو ذا يعني ايه يعني تختلف من نوع لنوع حسب نوع اللوكيميا لكنها بتبقى فيري سيفير في تي اي ال والأكيوت مايلويا خصوصا ام 4 و5 احنا قلنا 4 وخمسة دول ماركت تيشو انفيجن يعني ممكن, ممكن نلاقي معاهم الليفر والستريم ماركت انرج ممكن نلاقي معاهم الليمفانوز التي لها نفس بنلاقي عالي ويبتعمل ماركت تيشو انفيجن هنشوف بالوقت. ممكن يحصل اسمها احنا عندنا لكن ايه الهايبر ده؟ الهايبر ده يعني بتاع الوايت بلوت سيلز بقابلها الاكتر من مئة ألف فالمئة ألف دون انتم متخيلين اصلا ماشيين في نفس الاسباس اللي كان بيمشي فيه من خمس تلاف فيه بيقوم يحصل ايه؟ يحصل حاجة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اول حاجة البيزيكوستي بتاعه البيوت فتزيد طب البيزيكوستي ده بعد ما كان البيوت ده فليودي وعامل زي موية وماشي جوه البيوت بيزلز فجأة اتغير البيوت ده بقى اقرب انه يبقى زيد بتبكر ال ان هي يمشي بنفس السبيد زي النورمال وهيحصل هيحصل ايه هيحصل بريتس بوست مايكروسروم باي او اكنيبليدنج لان في الحالات اللي زي كده البليتليتس بيحصل لها اكتيفيشن ماشي وفي نفس الوقت لها اب نورمال فالعيان يدخل ايذر يعمل ثروم باي او يجيله بلييدينج اورجن ان خلاص هي ميه تيشو ميه بلاد فهتبدا تدخل على اذر تيشو زي البرين واللانج والاي ليه بقى لان دول اللي فيهم ارياز اوف سمول بلاد فيزلز دايما الحاجات اللي بتعمل اكتر اماكن تأثر عليها هي البرين واللانج والاي ناخدها في مالتيبل ميلوما ده بيبقى عندهم نسبه بروتين عاليه جدا فممكن نلاقي العيان ده بيدخل في في الاماكن دي يعني ايه جل في البرين من الكاونت بتاع دي عمل اكنه ترومبس قفل في <مزبير> <مزبير> الـ eye. ممكن سايد سايد blindness من الـ vascular occlusion ده. ليكو تيومر. tumor. الـ white blood cells الكتيره دي تعمل زي تيومر. جوه الـ blood vessels. فمتخلينك tumor ماشي جوه الـ blood vessels مش هيمشي هيقتل الاوعية الدمويه. ده بيبقى rare لكنه فعلا الكون لما بيبقى هاي بيحصل كل ده. الـ vascular cell في الـ vascular وتعمل زي ما قلنا الـ vascular يبقى ايه دي الـ hybridosis ده السندرم على بعضه ان الكاونت بتبقى فيه هاي اكتر مميت ألف من 100000 وتعمل حاجات من الكومليكيشنز يعني فجأة الشخص ده كان شخص طبيعي خالص وفجاه بدا والكمفلينت ده مش بيحصل له على طول في زيادة. يعني الاول ما يقول لي ايه ده انا مش قادر وحاسس ان انا منهج. وبعدين المفروض ان هو ايه انهك والتعب ده ممكن عشان مجهود ممكن عشان ضغط واطي ممكن عشان اي اسباب ثانيه كل ما بتحل السبب اللي ممكن يعمل الحاجه دي بتلاقي انظر منفيستيشن بدات تظهر لا ده الاكسوجن اللي عنده ده بدأ يزيد مع حاجات بسيطه قوي كان بيعملها قبل كده مبقاش قادر دلوقتي يعملها طفل مثلاً كان بيخرج يلعب بالساعات وما يشتكيش دلوقتي يدخل ان يطلع يلعب خمس دقايق وان هو نفسه مش قادر يكمل لعب او هو شكله اصلا بقى باين ان هو بيل في تامس ان اف نوتريت زي ما قلنا بيحصل ديز افتر 2 مانسز اور ويكس معظم ذا كومن سيستميك انفيليشن هي التيريت وريكمس والفيفر وويكنس ار يعني ايه يعني انتوا شايفين ان دي حاجه بس ممكن تحصل في اي ديزيس بس الفرق بينهم. البروجريشن يعني في اي ديزيز تاني بعد شوية هيتحسن لانه هو بيبيب... بي ديزيز بيخف لكن هنا ما فيش هو بيحصل له بروجريشن في كل شويه سيمتمز دي من سيمتلي زياده مش بتتحسن بار مثلا هو افرز انتيبوليفكس اللي هو بياكل نوت ريسبوندينج انفيلتريشن اوف ذا بون مارو باي الكيميك سيلز زي ما قلنا هيعمل سبريشن لكل ويحصل ثاني ميسيتوبينيا وسونجسيتوبينيا اند انيميا السكشن في الاسكين والبيوس ميمبرينز والجامز علشان كرونيك ديت روبينيا اللي هو كل ده احنا قلنا كلهم بيعملوا اورجان انفيلتريشن صح اللي مبيبقاش فيها مارك اورجان انفيلتريشن هي الام 3 لكنها انا بقصدها عندها دي اي سي <متحدث> بس طيب ايه بقى اللي بيعمل <تصف> ماركت اورجن <الـ> انفيلتريشن <متحدث> في الامات <متحدث> هما ام فور وام فايف. خلاص في الاي ال اي تي لان التي بتبقى <بيعمل> مركومه <مرتش متحدث> في الولاد وطبعا يانج ايدج فبتنفلتريت ممكن تعملوا بتستس <مرتش متحدث> ممكن تعملوا ماس <مرتش متحدث> غير كده بقى الليمف نودز والبرين والحاجات دي خلاص كلهم بيعملوا أبدوا من عشان الإندورجين بتاع الثعلب والليزر والسكرين. ما عدا اللي ممكن يحصلش فيها كده هي الام ثالثة. Bone and joint ااا bone and joint pain and tenderness يعني ألم في المفاصل مش قادر يمشي دايماً وعندهم لوكيميا. احيانا بتيجي اطفال بتشتكي من arthritis de for months ليه ليك ميلوا months ويزود أثر complaints. الاول لما بيروح لدكتور الاطفال فبيفكر ان هي الروماتيك روماتو... ارثرايتس بتاع الروماتيك هارت او الروماتويد ارثرايتس بتاع الاوتو ايمن فالحل في الاثنين ايه بيدي اسبرين وبيدي معاها كورتيكوستيرويد اوريدي في التريتمنت بتاع الاتيود لوكيميا بياخدوا كورتيكوستيرويد في الاندكشن فيقوم الطفل ده يتحسن شويه وبعدين هو ما كملش الكورس يرجع تاني كومبلينت يوم يفضل كده ايه ما بين شويه يتحسن وشوية زاد الديزيز لان هو حاجة الوحيدة اللي بياخدها من التريتمنت ما خدش كيمو بياخد بس الكورتيكوستيرويد فالكورتيكوستيرويدز دي بتعمل بارشر ريميشن فقوم يتحسن شوية ويرجع يجيله الارثرايتس تاني كل ما هو بقى يجيله الارثرايتس تاني يفكر ان هو في جديدة جديده يقوم مزود الجرعه يوم يتحسن ومهاجزه لحد بقى ما يعمل سي بي سي ويبان ان فيها بلاس سيل عشان كده كل الناس اللي عندها جوينت او بومبي خصوصا في الاطفال طالما ان هو اصلا مش خارج ولا اوتميون اعملوا سي بي سي ابسط حاجة خالص نبص على سمطه الدماغ نيورولوجيك سمتمز ممكن يجيلهم هيدر ونوزيا وكوميتنج وبلايدز فيجن يعني الشيف كويس والكريينيال نيرف ديس اللي هي الاعصاب بتاعه ممكن يحصل له مثلا فيشال بولسي اي حاجة من الكومليكيشنز تبع الكريينيال نيرف ده خصوصا برضو في الام 4 5 دي اي سي زي ما قلنا ان هي كاركترستك للام 3 تبتعرى هذه العشيه هتصير عشان المايكرو والترمبوسيز اني واحدة. النيورولوجيك دي لما يكون عشان الكون تعالي. عشان كده بيحصل نعليهم فور وهمة فقط. في حاجة تانية. الايه المقل دي البلاس تصير بتاعتها بتبقى مليانة جرانيولز ويبقى السيرفس بتاعها مش سموس. فما بتمشي جوة البلاس بيزلز عارفة كيف نتحطة عارفة ستون بس مش سموس من بره. يعني فيها كمان زي فروزات كده الارشار. فتقوم تعمل انجري للبلاد فيزل. عشان كده العاينين بتقول قتلت مجلد الكيميا الكاونت بتاعهم لو وصل مئة الف لازم نعمل فاريسز. فاريسز اللي انا اشيل الوائد بلاد سيلزم للسيركيوريشن عن طريق جهاز الفصل. خلاص قعدهم على جهاز الفصل زي بتاع السفايح كده ونشيل الوائد بلاد سيلز دي. بالعكس بقى في الاي الاي اللي ممكن يقعد الكاونتر حد مئتين الف ويبقى ستيل نوت كمبلين يعني قادر يمشي ويتكلم ويتحرك لكن في الاي ام ال تلاقيه بقى ويت وهو الكاونت بتاعه 100000 لان القدره للسيزنج في الجوين والقلم مش قادر يتحرك خلاص فاحنا دي كلها بتعتمد على الكاونت بتاع الواي بلس سيلز الجنب هايبرث دون كومن في الام 4 والام 5 عشان برده تيشن زي ما قلنا دي اي سي كاركترستك للام 3 ما هو الدي اكس اللي هو السينت الانتراباسكولار كواجليشن هناخده ان شاء الله بعد شويه مع النيموز نوع معناه كده ان كل السيركيوليشن جوه البودي بقى فيها ثرومباي في الكابيلاري يعني في الكابيلاري في كله كل, كل الناد بيزنز فيها ثرومباي فحصل كونسبشن لكل الكوجوليشن فاكتور بقوم بعد ما هو عنده ثرومباي كل خلصت يقوم يدخل في ديه عشان كده سموه كوغليشن يعني جوه البدي كله فيه ثرومباي ونتيجه للثرومباي بدا يبقى فيه بريدنج يعني هو عنده الليثي ثرومباي وبريدنج غالبا اصلا بيبقى ده الاند بتاع حتى وقت النوم لو ما تلحقش بدري مخلف كوغليشن فاكتورز وبلتليتز والتراند والفريش فروزن بلازما مش بيتحسن لان هو انت بتعدي حاجتين بليتليت اكتيفيتد وعماله تعمل ثرومباي فأنت محتاجة وقف الميكانيزم دي. مم. الحاجة الثانية الكو فاكتور بقى الدبليد مش موجود فمحتاجين الدبليد فروزن بلازم عشان تعوض الكو فاكتور. نيجي بقى بالسيفك مانيفستيشن برضو في ممكن نيجي حاجة سمعنا في هناخدها لوقتي اللي هي ماس أو أوف بس مش في البولمار. يعني بالضبط أكيد ورم بس مش مش مكون من <تصفيق> بس مش جوه المال موجود باذر اني اوذر تيشو بره المال هنشوف ليها الاشكال دلوقتي زي ما قلنا ال اي ام دي اي سي ام 4 و تيشو والجم والسكين والمنينجيس انボルفمنت يحصل هيديك ووميتنج واي سمبل بالظبط زي العيان اللي عنده بس نيجي بقى للميلوتسال ساركوما. دي عبارة عن إيه باسولوجيك دياجنوزيس فور إكستراميدالي بروليفريشن بلاست وين أو مور ميلويل بلينيج ذا تسراط النورمال أدريكشن وزا تشوف ان ويتش تسفاون يعني إيه صولي تيومر اماتيور وايد بلاست سيلز وايد بلاست سيلز يا صولي تيومر اتعمل من البلاست سيلز دي وبنقول إنه هو باسولوجيك دياجنوزيس لإن إحنا هناخد له ب دان هيست بوصوله لما يبص عليها هيلاقي ان دي مش تشتشو معين ده دي بلاست سيلز مايلويد ساركوما لانها معموله من من ديفرنت مايلويد او اكوردنج للليميج افكت خلاص كومن مع الام 2 مع مين ليها اسامي ثانيه كتير يا اما بيقول عليها كلوروما او جرانيولوسيتيك ساب كوما او ريتيكولوم سيل ساب المهم في الاخر هي عن ورم برة مارو ولكنه معمول من الالمنت <تصفيق> بتاع المارو اللي هي البلاست في دبليو في الفار ما كانتش مذكوره خالص في اولاني خالص حطوها تحت الـ في الجديد 2008 حطوها سيبريت <تصفيق> لها كلاسيفيكيشن زي البون بس دي في التيشو بتعمل لها غير الافيوث <تصفيق> ماليهم الدموكيميا بتاعت البول مارو ولها سكاجول في التريتمنت برضه مختلف اكوردنج وحاجات كتيرة جدا كل المطلوب مننا نعرفه ايه ان الكلوروما هي المايلويد ساركوما وان معناها الماتور وايت بلاست خلاص كمان قوي كانوا اللي اه في السباينال كورد الكلوروما دي اكلنا واستنى دلوقتي احيانا الناس بيشتكوا من السيفير اللي هي معها اكوت ابدومن يعني عنده الم فظيع في البطن ومش معروف سبب. بيضطر الدكتور ان هو يفتح يستكشف لانه هو مش عارف يشخص كده لا بالاشعه العادية ولا بالسيتي. تي المهم بيكتشف ان في زي تيومر موجود لما يتاخد بايوبس منه كان بيطلع غالبا اللي هي الكلوروما بتطلع ليها اكوت مايلا وماامله الكلوروما في الابدومن واحيانا كانت تيجي في السباينال كورد فتعمل نوع من البارا او الهيموجليجيا اكوردنج للسايت <تصفيق> بتاعها دي الاشكال شايفين دي دي كلوروما او اللي وده الهيست بتاعها كله عبارة عن اماتور يعني في الهيست وباثولوجي عندنا سمير وهم بيصبغوا احنا في المارو في البريفيرال بتاعتنا الليشمان والراي اللي نصبغها الميتوكسين هي بايوبسي. انا بمعمل بايوبسي ما مسبوخهاش بالرايت ولا شنو. مسبوخ زي زيت طوع عشان كده لما بناخد البيوبسي بتروح الاول عند بتاع الباصولوجي يقطع بالمايكروتوم ويسبوخ ويبعتها لنا مسبوع. اللاب كهيمات وباصولوجست ما عندناش احنا بنبعتها عند الصوع الباصولوجي ويبعتمنا جهزة بس نبص عليه. المنظر اللي انتوا شايفينه ده بتاع البيوكسي عايزركون مر او ديشوبايوكسي نفسو كده زي بتاع الميدوكسين والايسي لما بنيجي نشوف ال... في البلاست سيلز مش احنا قلنا النيوكليولايت بتبان في الليشمن والرايت هايبوديمس اريا في النيوكلياس قلنا كده عن النيوكليولايت بنعرفها بده في الليشمن او الرايت في الاسميت وفي البيوبسي العكس شايفين النقط الغامقه دي النقط الغامقه اللي جوه النيوكلي شايفين دي النقطه الغامقه دي هي النيوكليولايت والفاتح ده بقيت النيو خلاص؟ نعم. انت مش مطالبين بيها بس ده عشان يعني بايزاويت تعرفني في فرق تعرف ما بين اللي بتسلم والليشن اورا. ده اهو تاني سكين ليجند ولما تعملها برضه بيبص ان هي بلاس سيلز. شايفين دي؟ ماسه اهي في الجنب وبعدين برضو تعملها بيبص طلعت ان هي مايلويتا ساركوما او اللي هي الكروم. هنا السكين ديجنز اللي موجوده احنا قلنا بعض الانواع بتعمل انفيجن في السكين تعمل معطلة السكين مانIFESTATION دي الجام ما هيبرت في التاع الم4 والM5. مع خف قطلك دي بس <تصفيقوه> <تصفيقوه> <تصفيق> <تصفيق> <بيقون> على الكيما في السكين ده اللي هي الكيما كيودس. <تصفيق> <تصفيق> يؤتى من الاسكين، فالحالة دي هي نفسها السركوما والماي والكلوروما والحاجات دي هي نفس المصطلح، بس لما تبقى في الاسكين. نيجي معايا الاكيود للفوبراستيكلوكيما. نتكلم بعد كل واحدة الدايجنوزس بتاعها اللي هو احنا كنا عن المورفولوجي، بعدين الامنولوجي وسايبرجيناتيك أو الديمولوجي. زي ما قلنا الاكيوت نمفويد بوكيميا دي بتطلع من الامفوكيميا والقومة الاج لها من 2 to 10 years لو تحت سنتين او اكتر من عشرة بالاباد بروتنوزيس البيت بتحصل عن طبالك لاربع سنين منها انسدنس ديكريز ويز ايج اندى ساكندالي رايز افتر 40 انتشامترين موست كومن ماليجنانت ديزيز موست كومن ماليجنانت ديزيز في الاطفال هو الاكيوت نمفوكلاستيكييميا او الالال 80% شيلدودو كيميا بتبقى ايزر حاجه اسمها كومن اي ال او تي اي ال الكومن دي هي عباره عن بي بي اي ال ولكن معاها واحد من السيتيز اسمه سي دي 10 بوزيتيف فبنقول عليها كومن اي ال يبقى الكومن اي ال دي عباره عن ايه بي والسي دي 10 فسميناها كومن -L -L لانها كثيره قوي الاكيووت ليمفوبلاستيك لوكيميا لها شوية حاجات سبيسيفيك مش سبيسيفيك يعني انا لما اشوفها احلف ان دي اكيووت ليمفوبلاستيك لا ده لازم نورفورج لان اللوكيميا من الديزيز اللي بتكون بتكون يعني ايه يعني استحالة على باشخصها من كلينيك مش لما اشوف الكلينيكال ده اقول ده ده بتاع تايب فلان من اللوكيميا لا دايما بنلاقي ممكن الصورة تختلف كتير جدا لان بيدخل فيها عوامل البيورينتال فاكتور والجنتيك بتاع الشخص نفسه خلاص البون بين والارثريتيس دا كومهم في الاثنين في الـ, الـ AIL والـ AML ولكن شوية اكتر في الأكياس الخبلاص. اللمفا دينباسي دا بيور اللي بتاع الأكياس الخبلاص الكيمياء. أمتى بنشوفه في الأكياس الميلويد؟ انتهت مرة. في اللمفا لا نشوفها امتى اللمفا دينباسي في الميلويد؟ ليميرخ مين كده داخلين في كل الحاجات امم وهو ام فير هم دول الوحده اللي انت هتشوف معامل ينفدين وبسي في الاثيوت مايلود الكيميا لان هم بيعملوا ماركت فلتر هيبات سبلينوميديا ده برده كومن في الاي ام ال والاي ال الميديا ستاينال ماس دي شويه سبيسيفيك بلاستيك لان احنا عندنا في الميديا مين فيها مين الميديا ستاينال اناته أمم. <تصفيق> مديستين ما في أحد وإيش اللانج الحتة اللي ما بين الرئتين من ثمان مديستين. لا ما أخليه. ها. ولا أعرف. الحتة اللي ما بين الرئتين دي فيها ايه? فيها السايمس. والسايمس فيها مين؟ اللي هو <تصفيق> <صاوي. بوش> طايب. هو إيش طايب؟ عشان كده مديستين الماس دي نتيجة إن من نتمين لبتع السايمس بياكل إيه اللي؟ ومين معه فيه؟ خلاص. المينينجايال المستاينام دي دي الحته اللي ما بين التو لان ده, ده عايف فيها حاجات كتير دايف فيها القرش وقاعد فيها السايلما صغير ثاني نودز والهايلم بتاع اللانج الاثنين كده يعني الاستيكولر سويلنج ده بيبقى اشهرا معهم في بلاستيكو بيميا والمنينجايال سيندروم برضه كومن في ال ال عن الاي ام ال الاي اللي بيبقى فيها مينينجايال سيندروم هي برضه الام 4 والام 5 خلاص يبقى المشترك ما بين الأكيوت لمفو بلاستيك والأكيوت ميلويد ميني الامفور اللي الهوماني فستيشنز زي بتاع الأكيوت لمفو بلاستيكي نيجي بقى للإمينولوجيك تلاستيكيشن وده مهم نجيبه في الانتشان احنا اتفقنا في المحضرة اول محضرة اكلي بي. ان فيه ماركر الاسد ات ليست ات ليست انه بقى عارفين دون عشان نقدر نقول الليكيميا دي بي ولا تي خلاص? بعد كده قلنا جوال بي بيها تأسينة وجوال تي لها تأسينة. جوال بي اكورد الاتيوريشن. هال الكيميا خدت ات منشي ستاج بدأ الجزيز او السيل اللي حصل فيها الابنور مالي. فايزر دي هي تبقى جروبي. طب ايه نسال ده? بناء على دو. نشوف الماركة بزي دي وبعدين نقول الاسم، خلاص? طب لو احنا جينا نشوف فيهم كلهم هنلاقي مين اللي بوزتف في الكل? سعتاشر. لان سعتاشر دان بي ماركة. يعني بوزتف في كل البي سالس. فده احنا لو انت حطيته برو بي والكومن والبري بي ماتيور. بالتدريج كده. برو يعني بري ايرلي ستيج. الكومن زي ما قلتلكم اللي بيقى فيها دي اه سي دي تان بوزتف بنسميها كومن. البري بي اللي هي قبل مرحله الماتوريشن بعد كده الماتوري ستيج. خلاص تعال نحط حاجات فيكس كده ده فيكس اوكي وده فيكس خلاص نجي هنا للاختلافات السي دي 10 في الاول نيجاتيف بوزيتيف في الكوما ممكن يفضل بوزيتيف في البري بي. لكن بيبقى معاه سايتوبلازميك اميون بروبلم بدا يظهر سايتوبلازم ده ايه نعم اللي عليهم كلهم بوزيتيف لكله بصي عليهم كده السي ده بوزيتيف لكن معاه مين سايتوبلازميك مش البيسلز دي وظيفتها صنع الاميونوجلوبلين طب هي لما الاميونوجلوبلينز <تỉك> دي ايه بروتين البروتين اللي ما بتصنع بيبقى فين في الاول في السيتوبلازم عند الريبوزوم مش هو بيصنع في <الـ> <تسجد> <م. avaient> الريبوزوم <تسجد> طب, <تسجد> <تسجد> طب من السيتوبلازم يروح مكانه هنا مكانه على السيرفيس يبقى لما يوصل على السيرفيس بقت الخليه دي ماتيور سيل فهنا هنلاقي ده زي فيهم كلهم واحد عشان تقدروا تحفظه ده واحد هنا الاختلاف هنا ممكن في الاول مش موجود بعد كده موجود فيهم كلهم او في الاخيره اه او لا خلاص السيتوبلازميت لسه هنا الماتيور قوي ما بداتش تسمن وهنا نفس الحكايه هنا بقى في ال دي بدات تسمنوا في سيتوبلازم لكن ما بقاش على السيرفيس لما بقت ماتيور سيلز خلاص بقى اوريدي موجود على السيرفيس يبقى السيرتس الميونوغلوب لكاركترستيك للماتيور بي سيلز. طب مين الديزيز عندنا في الايكيوتليمفوكلاستيكليوكيميا اللي هو طالع من الماتيور سيلز. لسه حالا اهريمي. البرفكس واشا احنا قلنا في البرفكس فيها السيرتس بوزدر. اللي هي دي الوحيدة فيهم اللي تطلع من اللي هي الماتيور بي. نيجي بقى للتي عندنا ايه الكارتكال والماتيور بي. عشان تطبقي الماركرز دول 3 و واثنين وخمسة 2 و5 بتوع الT يبقى انا حتى في الامتحان لما جيل الimmunologic classification او الflow cytometric finding في الacute نسيتي كل دول افتكري الماركرز بتوع الB والماركرز بتوع التي. اتليست عشان ما تبقاش فقط الدرجة كلها يعني ماشي طب الearly T دي فيكست 3 و7 بس لاحظوا الC small C small دي يعني نسيتك لازم لازم او بس فيكست لازم بس ثلاثة وسبعة في اللي اثنين واللي برضو نقدر نحطها مع الارلي ومع الكورتيك بعد كده بقى سي دي تي و سي دي ون ايه سي دي ون ايه لما تبقى في الكورتيكس الكورتيكس دي اللي بتاع التيموس ماشي و سي دي فور و دي ات هنا بيقول اثنين بوزتيف لكن بعد شوية هتبقى ايزر سي دي فور او سي دي ايه بعد كده المتيور بقى سي دي سリー بعد خمسة توبلازين بقى سبعة ده اخو اليمونوغلوبولم بتاع بي يبقى كانت في الاولى وبعد كده ان تكون في سيكون هناك سيكون هناك بقى هناك سيكون هناك سيكون هناك سيكون هناك اللي هي سيكون هناك سيكون هناك سيكون طيب. سيكون هناك سيكون هناك سيكون هناك سيكون هناك سيكون هناك سيكون هناك سيكون هناك سيكون هناك خلاص دي نيجي بقى ني بتاعها الحالات اللي هي عايزه بيتا او بور بروجنوز او فيري بور بروجنوز البيتا البروجنوز الكم طيب التاويز او هايبر ديبلوي يعني ايه احنا عندنا الكاونت بتاع الكروموسوم كامل. ده بيه يا ابنه? عدد 46. فلما الـ, <تصفيق> الـ يعني الـ count بتاع الـ بقى اكتر من الـ 46. فدي بتبقى good prognosis. او ان انا هلاقي الـ تايب بتاعه طالح 46 ونورمال ما كوش stretch فده بيبقى good prognosis. البور بقى اللي فيهم translocation 8-14 او 4-11. خلاص? اكتبوا جنبه 4-11 بديه دوساوي م كابيتل وإلي كابيتل وإلي تاني كابيتل. تسع عشر تسع ده جين اسمه م -جين. إل إل جين. ماشي? الم جين ده لما يحصل فيه مشكلة في اي نوع من اللوكيميا سواء ال او إل أو ال بيبقى خور بروكنودس. ده بيبقى في الاطفال اللي هم اقل من ثلاثة. خلاص اكتبوا جنبها الام ال L gene for the range for يعني ده المكان اللي حصل في the وحصل في لما translocation يعني unzorved the M L دي بنسميها الام M L L leukemia يعني leukemia الواحدة الم L L gene وتبقى بور برودونزس هنا بقى the very poor هو من the 922 اللي هو الفلاسفة كروموسوم أو the BCR ABL box أفضل uh... <متحدث> من ستة وعشرين يوم بيكون زوجي يعني زي المزج كل الكروموسوم ده عميلنا دفتر يعني شو مسخهم عندي أثلاثة وسبعة دفتر يعني لكن إحنا نشتغل نمبر تعرفون هم ممكن <متحدث> <متحدث> يشتغل نعم هالجين حاجة جينة الجادي هاذا يظهر في الاطفال لما يصير عندهم يبقى بيبقى مور في الاطفال لأطقال من السنة لما يكون عدم كيميا عامل اسم عمي اللي, اللي, اللي الجين نفسه اسمه ايه؟ الجين ولا يظهر؟ لأ شبا قولي نوالي هالجين بقيت بتاع الترانسولوكيشن دي انفوج الجين ده ما فيه مشكلة ايه؟ اكي؟ بطاعة مش احنا قلنا كروموسوم 9 22 طيب في سي موجود على الكروموسوم 9 وفي سي موجود على 22 بدل المكان اللي حصل فيه فري بريك على الكروموسوم 9 و22 دي اسامي الجينات اللي حصل فيها الايه المشكلة فايزك بنسميها باسم الجين أو باسم الكروموسوم ماشي أم باسم اسامي الكروموسومات او البي سي ار الجينات وسموه كرادي في هو ده المكان اللي بتكتشف فيه الابنورمالي اللي بسموه لسه. خلاص خلاص كده ده الكلاسيكيشن بتاع الريسك اللي هو في التريتمنت يعني ستاندرد ريسك اللي هو كويس الهاي ريسك والميدي هاي ريسك ده اول لما بيدخل عيان الكيميا ويتعمل له الورك لازم لما يطلع من اللاب يبقى محطوط تحت واحده من دول ما ان انا اقول ان هو اكيد وكيميا وزود اكاتيجوري عشان ده لما يروح هو الدكتور هياخد الـ data اللي شفتوها اللي احنا حطانوها الـ lab والإمنالوجي والـ site والحاجات جيدة لها وهيحطها تحت one of these factors According to standard أو high أو very high هيبقى <تصفيق> tailoring of treatment ملاس؟ <تصفيق> <تصفيق> ده تاني الـ high risk according ال... بعض بس لـ دي B ملاب في السلايد تاني أحسن. الـ very high risk بس نبقى كثير في ذهننا اللي في ال ال ال الفيري هاي ريسك هم اللي في فلديلفيا كروموسوم لان ان شاء الله ما نجري كل مع الكرونيك مايلويد لوكيميا هيبقى بالعكس الناس اللي عندهم فلديلفيا كروموسوم هيبقى جود بروجنوز خلاص يعني نقول من دلوقتي او في ال ال ال مثال الكرونيك طالما فيه فلديلفيا ده باد بروجنوز هناك لما الاقي سي ام ال فيها فلديلفيا ده جود بروجنوز, بروجنوز. اه العكس وعجبون ليسا عندها ان شاء الله بالعكس ده ال w بتاع الـ Infoil. مشاكنا كدنا المرة بشات ال w بتاع مننا نحفظ. نخضيش كده ده اللي بس عشان تعرفوا ايه الفرق يعني. بصوا. في الاول خالص الفرق نحاططها ال-1 و-L-2 و-L-3. شايفين الفرق ده? لسه ديها بقى لا مش مش ولا يبتلكم. يبتلكم المتبسرين. دي بقى الايه 1 و اللي كانت حصل فيها الايه التغير الشديد ده شايفين التغير حصل في ايه بقى الاول قسموها ان الاول خالص الكلاسكيشن و وبعدين جوه كل واحدة الانازر ده هي بقى الام فايب ماشي يعني سيل خلاص وبعدين يرجع يقول <تصفيق> <بي. الماكيور تصفيق> خلاص طيب والسبب دي دي اللي هي الكيوت لينفو بلاستيك لوكيميا الليمفو يعني هي اصلا لوكيميا او كاتلينفوما وبقى <تصفيق> لوكيميا فبيسموها اكيوت لينفو بلاستيك لوكيميا الليمفو ايذر نوت يعني ملهاش سايتوسينيتيك كور رول ثابت زي بالظبط ما كنا بنقول في الاي ام ال نوت اذر في الحاله دي بنقولها بناء على الايه الفهد يعني عرفنا حاجة حاجه في الموليكولار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 uh, West translokatie 922 wil B 11Q23 met 1221 p om te dat we niet meer weten. 11 Het is normaal, dat het is? Het is فاكرين الاربعة عشر اللي احنا لسه شويه هو ده المكان بتاع الام اللي لعشان كده. قلنا ام اللي لري ارين. اوكي? فنعرف تسعة ونعرف ده. وزات ست بعد كده بقى الهايبو ديبلويد والهايبر ديبلويد احنا قلنا الهايبر ديبلويد الولد بتاع البرموزوم اكتر من ستة والهايبو اللي هو اقل من الستة واربعين. خمسة فما احضر. الهايبو دي بقى عن ب تمام فهمت ايش علاقه ال11 ب23 ل احنا كاتبين هنا بي ودي طيب احنا قلنا البي دي اي كروموزوم حصل بس رقم في المكان ده فممكن يبقى هنا اللي عند البي ممكن يبقى 4 ممكن يبقى تسعة ممكن يبقى 12 ممكن يبقى سبعة اني اذر بس المكان ده على الكروموزوم ثابت يبقى ده اسمه ال احنا هناك قلنا 4 11 يبقى هنا مكان فيه في 4 وده نحطه خلاص هو جين واحد اسمه ام ال ال جين الجين الثاني بتاع الفي ده هوfiber هو ايه بس هو انبولف الجين ده طالما انبولف الجين ده ده بيبقى ليها مسمى لوحده معلاه ام ال ال ري رينج لان البروجنص بتاعها مختلف عن كل الانواع الثانيه هو في المكان ده لان 11 ما فيه اذر كيس بس اللي هو واحد الجين ده مع ازر كرموزوم بقى هو ده ازر كرموزوم بقى باز؟ نعم ما تسألين فيها في الخط برسا؟ نعم بصلت عليها ده سنتي بإنشاء الله لما تتخبرني كده رفع الظلام رفع تشتغلي في سنتر كده يعني كبير وعزين كده تبص تلاقي نفسك ايه كل شوية يجل العالية من السي بي سي وفي الريبورت تبص تلاقي كل كده من الريبورت تبويه تروح اعملي البريفيكيشن بالرئيسة تبوحي تلاقي الترر دي بروه تبص انت تقول اللي حصل صح بس ساعت هقول ما تشوفيها فيها تفتيكي دي بقى بس مش هزوم اكتر من كده <تصفيق> النوع الثاني النوع البريكير بريكس اوف مش ديها اخت اسمها تي دي دي دي ما على نفس النظام ريكس اوف بس هنا ما حطوهاش دول ان التين اسمها رحمه رحمه فمش لها كده مخارج يعني مش معروف لها الكلاسيكيشن والحاجات دي والبروجنوز بتاعها بنت سموها بس تي للبلستيكو كيميا نمفو بس عرفنا ايه فايده الكلاسيكيشن ده وعشان لما حد يبقى في مكان كده قداد لازم يشوفه انزله كايتيريا اقول مين بقى درس الشو مين كاركتريا وايه الموضوع يعني واخدين ان هي اكتساب الشو ده كل شويه بيغيروا في بتاع الميتولوجيكال فيكتور لان كل شويه بيتاثر ازر نيو والمست فيكتور او ديجنوستيك فيكتور خلاص نيجي بقى نتكلم شويه على الاكتوما هي البلاستيك دي بلديه خالص قلنا يا همور كمان في السيز ديزي بضافت 1% من عدد وبتطلع من ماي نوي بريكيرسر ورير رينيتشال دريم والانزيمز يزيد يوز ايج موست فريكوانت في كينيا ان نيورال في حاجة اسمها كونجنيتال لوكيميا. كونجنيتال يعني هو زي المرض الجيني معين دي. سموها كونجنيتال كونجنيتال مش ده ده دي بقى اي ام ال عمري ما شفت ولا حالة كونجنيتال كانت ايكتوب في مصر كانت مواظبين بيقول ايه ام ام ترى محمده بتمشي بطريقه غريبه كنا كلنا بنشوف البوينت لا احنا <تكلم> الاول اتكلمنا على المورفولوجي خلصنا كل المفهوم صح وبعدين بدأنا نتكلم على كل واحدة فيهم السبيسيفيك <تكلم> بوينت اللي تخصها في التكنولوجي صح بس خلصنا احنا خلصنا المره اللي فاتت المورفولوجي اتكلمنا على البوستر جينيسيس بتاع الكيمياء وبعد كده دخلنا على كل واحده من الدزيز. وقلنا ايه الحاجات اللي نعمل بيها دايجنوست غير المرفوض هحفه هيميدي وانت هنسى ركزي على كل السلايدز اللي بقول عليها دي تعرفيها اللي انا بقول بس جاست تو اندرستاند يبقى ده لكن مثلا لما يجي لك سؤال النال دايجنوست يقول لك كيمياء وده عمره ما هيجي ليه لان ده سؤال كبير جدا جدا لكن هحط لك حته منها اقول لك قولي مثلا سايتوجينيتك فايندنج في الالديوت مايلاين يبقى انت هتقولي طب ايه بقى في المايلون قولي مثلا الانيمولوجيك فايندنج او ماركرز او فلوسايتومتري في الاي ال ال يبقى انت بتتكلمي على السلايد بتاع الانيمولوجيك ماركر هاجي مثلا في الاي ام اختاري التايب اوف ديزيز وتعملي له اللي ممكن تبقى انيمولوجيك فايندنج ممكن تبقى مورفولوجيك ممكن تبقى سايتوجينيتك كده لكن عمري ما هاجيب اللاب ديجنوستس بتاع اللوكيميا This is too much. اختار حته عشان كده الدياجنوز يتذاكر كويس جدا لان مش هيبقى كله موجود في عمود تكتبي نقطه في كل الثانيه يبقى عادي لكن هو كل جزء هيتعامل ايه على حاجه خلاص دي بقى المايلويد بكيمياء ايه الحاجات اللي سبيسيفيك ليها غير الليمفويت واحنا قلنا اهم حاجه الجام بيتروفيدات الام 4 والام 5 ممكن يحصل ليمف لنقطه الام 4 والام 5 الدي اي سي سبيسيفيك للثلاثه ممكن يحصل لينا الدعم ممكن يحصل سكيد بوسيتس زي ما ورينا الكروموما والمايلويد ساركوما المايلويد ساركوما دي ممكن تبقى شرطه اقول لك دي شرطه اكاونت اون مايلويد ساركوما فكتبي تعريفها وان هي بتتكون من ايه في الباثولوجي بتاعها والاسامي الثانيه بتاعتها ايه ده ليه دعوه بالكلاسيفيكيشن ولا في دبليو شوال وكذا ولا في الفبقه الاخر خلاص التعريف تعريف والاسم الاسامي اللي هي قبل كده يعني بس بتتكون من ايه يعني مثلا لما تعملي على السبوره هتلاقي فيها ايه ده السالتو كيمستري بتاع الاثيوت مايلويد احنا قبل كده قلنا عندنا حاجه اسمها سودام بلاك وحاجه اسمها مايلو بيروكسيداز وقلنا عن النان سبيسيفيك في 4 5 شوفوا الرقم 0 ما فيهاش ولا سايتو كيمستري لان احنا قلنا زمان دي ما كان لهاش حل غير الالكترون دلوقتي لما بقى في الفلو سايتومتري فبقى الماركر بتاع السلوب ممكن تشخصه. خلاص? طيب. الام وان واثنين وثلاثة زي بعض. خايفين دي? البيروكسيديز هو المييل وبيروكسيديز اللي هو الام بي او. بوزتف فيه. بوزتف في الثلاثة. خلاص? نيجي بقى للنسبسيفك استريز ده بتعمين. كيسين دول ام 4 وام 5 برضو لو انتوا بصيتوا كده بديكل زي بعض ممكن الاقي الاثنين التانيين دول بوز او نيجاتف. في ميل في الام فور? لان معاها شوية ماي مش هي مايلو مونو فممكن الاقي بتوع اللي هو الام بي او وده بلاك ممكن الاقي شوية بوز يعني بوز او نيجاتف. عشان كده محطوط بوزيف وده نيجاتف. خلاص طيب مين بقى البوزيتيف هنا اللي هو النون سبيسيفيك نيجي الحاجة اللي السبيسيفيك لها تستطيع تامس كريني خلاص ام سبعة ما عشان كده كنا قلنا برضو ان ام سبعة زمان في قلب التدئيغ كنا بنعتمد على وجود البيزو فيلي بتاع تستيطو بلاز والبريزنسوف بلاز كان داون خلاص نيجي للامينولوجي ماركرس هنمسك كل واحدة من الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ ال اكيرست بنقول ايه الماركرز بتوعها وهم دول اللي يبقوا الماركرز بتوع الكيمياء اللي بتطلع منها ازاي المايلوبلاست دي بتدي انتي نوع من الامات اللي احنا قلناهم تمام يعني المايلوبلاست واحد 1 2 3 دي لوحدها برومو مايلوسيت بيبقى 0 و واحد واثنين 2 محطوطين مع بعض انا لما اجي شخص الاكريت مايلويد ام 0 او 1 او 2 اللي انا الاقي السي دي 34 بوزيتيف 13 33 الام بي او 117 شوفوا بقى 13 ب 33 وال1 والام بي او 117 دول فيكسد في المايلويد. خلاص يبقى انا لما الاقي واحد من دول بوزيتيف او اثنين في اي مي... بلاس سيل يبقى انا اعرف ان دي بتاعه المايلويد. خلاص هنغير بقى بقية الحاجات الثانيه بناء على السيل البرو دي مين ام 3 وفكرين ان انا اعطلوا الكلاز بالسفة شوفوا ستين دربعة وتلاتين شوفوا هنا هاشيه شوفوا الهلة دي ار شايفين دي شايفين هنا اللي هما القول دول فانا لما اجيب الكلاز او الماركرس بالامل لازم يشوفه لازم يشوفه ده نيجاتي هلاقي فيه تلاتاشر او الام بي او يبقى انت كده قلتني دي معي ضاية خلاص ودول اتنين يقولوا ان هي ام تلاتة. طفقنا? ترتاشر. ترتاشر. تلاتة وتلاتين. الان بي او. والان والسكت. دول لازم هلاقي حاجة منهم بوستر. لو انا الخلية اللي عندي افليف مي لويال. يبقى لازم هلاقي حاجة من دول. لازم تبقى بوستر واحدة اتنين تلاتة كلهم. اكليست لازم هلاقي منهم بوستر. يقى دول مي لويال. اه يا مريم ما تنسيش دي في دماغي في <تصفيق> <أو> <تصفيق> طبعا بتعملي ليه بتقول ازاي ليه بالخيفه طيب على حسب مره كبيره ليه مرة كبيره يعني اسمعي بس دي مهم عشان تفرقيها من دي صح طب 13 ب 33 و الام بي او 0117 يبقى انا اول لما احط في الامتحان امينولوجيك ماركر وببص في الاخر ايه الام بي لو انت كده بتكتبي لي 33 117 بي او في اي حاجة فيه مش هقول غلطت صح لكن تعالي بقى اقري بقى بعد الاي ام ال اللي فيه حاجه ثانيه في ام 3 في ام 4 في ام 5 ولا مفيش. لقيت حاجة من دول موجودة دي السبيسيفيك بتاعها بس يبقى انت كده برودلي هتحطي دول فيكسد وبعد كده تشوفي بوتش تايب اوف اي ام ال خلاص لازم تحطي ده او ادليس خلاص نيجي بقى للمورو بلاست. شايفين ده لو قلت لك بقى فاضلين 33 و13 برايت و13 مش عارفه ديم برايت وديم دي حاجات في شكل يعني في هايليكس برست او برو اكسبريشن فبيخلونها برايت ودام خلاص لكن هنا 13 موجود الام بي او اكيد هيبقى موجود لكن مين بقى الاستاتيك نونوسيتيك اللي يعني هما الاثنين على نفس الخلية. كلمه يعني نفس الخلية على 36 و وستين. لان ستة وثلاثين ده ميلوية واربعة وستين ده مونوسيدي فهم الاثنين على نفس السن. يبقى الخالية دي بتاع اللي فيها مونو بلاستة إليب. كو اكسبرشن لايه? ستة وتلاتين واربعة وستين. وتكتب كلمة كو فهمنا حمنا? انا لما انسى كل حاجة مش محتاج احقظ هنا غير دي. ومحتاج احقظ هنا بس دي. كتير? أكيد. نيجي ديتريس نعم. طيب هو في وان وان سيفن دي مايلويد. لويد انا لسه قايله ماي يعني ما شوفها مويل. مويل. لما اشوفها اعرف ان دي مايلويد. المايلو كله ممكن الاقي فيهم كلهم لما فيهم كلهم ما هي ماي لويد خلاص لكن في حاجات سبيسيفيك لكل واحدة فيهم الايرسرو كلاس دي بقى فيها شوية مايلويد وما فيهاش شوية مايلويد. عشان كده ال سبيسيفيك بتاعها بتقعد فاكرين دريكو فورين ايه? مكرينو? فلازم الاقي دريكو فورين ايه? او الهموغلوبين بوست دي حاجات دي بالفلوسات المتري وده برضو اصبح بالفلوسات المتشيء ماشي ال117 ممكن نلاقيه بوستك الMBO ممكن مالحبوس ال45 اللي هم بتوعي الميروين المايلويد اندجين ممكن تبقى نيجاتيف لان دي جايه منين من الكوليسترول يبقى انا هنا ما انساش ابدا ان لما اجيب الارثرو بلاست او الفايندينج بتاع الالكروسايتومتري تكتبي ان الجلايكوبرين والهيموجلوبين ايه وان المايلويد اندجين ممكن تبقى نيجاتيف الميجكاريوبلاست البولد دول, دول هم اللي واحد 41 واحد وستين. التانيين بتوع المايلويد خلاص طيب عايزه في الامتحان اجيب الانرولوجيك فاين في الاكيولود مايلويد إم سي بي، مايسي بي، لازم تكتب إذا، تكتب إذا، وإذا، خلاص؟ ايش بتفتح؟ تكتب واحد من المايلويد، تكتب إثنين من السي يعني واحدة بين واحدة ستين سبعة ثلاثة. أيوه. ممتاز. بعدين من المنولوجيك واحدة تعالوا بس عند الإم سي وحطوا بالهلا دي ار ميجا. الجدول حط جنب الهاله دي ار نيغتي في الم سري نيغتي بهاله دي ار يعطينا هاله دي ار دي ولا دي يجي يجي يجي الهلا دي يجي دي ولا يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي في يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي اللي فيها الماركرز يجي اللي مش عايز يحفظ الجدول ده مش مرده <ساعدة>. خلاص؟ اختار واحدة فيه ومحفظوه استعيدوا بتاع الأديوخ من لويد 8 منوزهمي من 7 منوزهمي او 2 من من احنا قلنا المرة اللي فاتت يعني 3 فاسد 3 يعني 1 يعني مفروض كليل بقى واحدة بس والكروموسوم 2 ايزر زيادة او بولينو انبيكشن 16 ده كاركترستيك للاي ام ال 4 ايزو والديل اللي هي ديليشن 5 كيو ديليشن 7 كيو او ماينس اكس وماينس 1 او ترانسلوكيشن 15 17 وال8 21 حد عايز يسال على حاجة بقول اكلمني عن على الترانسلوكيشن والديليشن وحاجات يعني مش كلهم ممكن تلاقي ايه هنا اهي احنا دلوقتي على مفهوم كده حاجه واحده بس احنا ما حاجه خالص ممكن تلاقي تاني ممكن تلاقي تالت ممكن تلاقي خمسه كده ولكن الابنورماليتي بتاع الكروموزوم خمسة و7 في السكندري لوكيميا يبقى الابنورماليتيز في الكروموزوم خمسة و7 في مين السكندري عشان كده قلت لكم دي بتبقى اي 4 راديويشن أو طريق من تحت الأزر كان ما يلدون البلاستيك وبعد كده بقى كيوت ما فدول بيبقى فيهم من الأبنormalات خمس وسبعة ودول بخلوهم غير باتبرو بموزج في الطريق يعني. ده اللي استهدفتش من تحكم according للرس فيه بيتر ريس و intermediate بيتر يعني يستجيبوا كويس للعلاج intermediate يعني وسط ما بين دي وما بين دي البور ده يعني لو دخل فريميشن لازم تلحق ويكون مجهز له دونر لبول مارو بتعمل له بول مارو ترانس لان مش محتمل ان يدخل فريميشن تاني. يعني وانس لو دخل فريميشن مرة ممكن ما يقولش تاني فريميشن. ممكن يريلاس وبعد كده ما يقولش فريميشن. <تصفيق> فريميشن يعني يختفل <يحفف تصفيق> فريميشن. تختفي البلاس. نقوله دلوقتي. ايزر ان هو يختفي البلاس دي وبعدين لو ما لحقناهوش وعملنا بور فرانس الليتيشن في بعد شويه هيجي له يعني ترجع تاني الكيمياء ولو دخل في سيكندري ريلابس نادرا ما بيطلع منه خلاص عشان كده بنقول بور ريس فالبور ريس كده لازم يكون محضر له من اول ما عملته لقيت اب نورماليتيز دي او لقيت اكتر من ثلاثة كروموسوم فيهم يبقى خلاص الحاله دي جه الكونمارو ترانسلوكيشن ندور على دونر واعمل له ال اتش اي اي تايب 2 ماشي الام كده ما تقول دوره البيتا ريسك زي ما قلنا اللي هو الجود بروجنوزيس يعني انفيجن 6 سكيل او ترانسلوكيشن 28 1 او 16 16 اللي هو زي الانفيجن انترميدييت لو كان تايب نورمال او عنده بس كروموسوم 8 يعني الكروموسوم 8 بس هو الكرمزوم الثمانية لكي مشكلة بيت الكروموسومات كلها طبعية كيبا انت خلاص؟ لكن لو اكتر من كروموسوم الثمانية هيدخل هنا لان هنا هيبقى نجود ان هو اكتر من الثلاثة ترانس لوكيشن ناين إليبن حد يقول لي بقى ما الإليبن ده في ايه؟ لا لا إليبن إليبن ما نشوف إليبن دهو نفتكر الإبنة اللي عمزين خلاص؟ الحتة دي ما تكونش ده ودي فيه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 لن نسال عني لا يوجد مفتوح او يوجد او لا يوجد مفتوح لا بس مفتوح لا يوجد مفتوح لا يوجد لا يوجد لا يوجد مفتوح لا يوجد مفتوح لا يوجد مفتوح لا يوجد مفتوح لا يوجد مفتوح لا يوجد مفتوح لا يوجد مفتوح لا يوجد مفتوح لا يوجد مفتوح لا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 والسيرفايفال اللي هو 5 يير مع العلاج ممكن يوصل ل34% هنا الانترميدييت شويه بشويه بتقل والسيرفايفال ممكن يوصل 30% لل5 عند 5 ممكن تبقى ليزان في ان بنعمل دي معانا بقى دي الميوتيشنز دي حاجه اسمها كل واحد احفظوه على عينكوا عشان انتوا هو ايه ده ده محتاج له الواحد كده مخطط ماشي والن بي ام والام ال ال وبلاش ده مش خلاص يلا ما اقول <تصفيق> بلاش دي تكتبه كله وكده معايا <تصفيق> دي كلها اسامي الجينات لها رول في الباص جينيسيس بتاع الاوتين خلاص طيب الفليت 3 يعني أنا الاقي الجين ده هو اللي اسمه فليت 3 ميوتيتب ادفيرس بروجنوز ال بي 1 ميوتيشن لما الاقي موجود لا ده فيبرابول بروجنوز يعني هيستجيب للعلاج الام ال ال ده ادفيرس ايه بقى ان هو انا قوي لما العيان اعمل له الموليكولار في الدايجنوسيس الاولاني ولاقي دولهم موجب زي ما قلت لكم على طول بحضر ترانسبلانتشن ادور له بقى على دونر وابدا اعمل له هو اتش ال واشوف دونر يتناسب مع ال اي بتاعه اول لما يدخل كريميشن على طول اعمل له مش هيدخل فيبطوا ايه فيجد الدوشة ايه الساد اللي جد على خمس سنين يا شيخ انا معاك بضواش على بوري اه خمس سنين لا مش راسي المود. هما يعني حسب الحد خمس سنين كان باقي كان واحد من العيانين هو في السنفايفل بناسمها خمس سنين جدا ماشي؟ ففي الأورام حكاية التين ييرز دي مش بتتحط كتير يعني خصوصا مش مكينة لأنه هو حتى مع التريتمينت شوفي هنا في ترى بلدات اما هو في عينين اصلا اكتر من خمسة وسبعين منهم يعني بعض الكوبس لقي اكتر من خمسة وسبعين منهم ستلا لايب وعدينا الفايت يير بس دي بس اللي هي الايه الافبال ليمت او اللور ليمت في السيربايف ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ انا ما انا ما انا ما انا انا لا جراثيم هو دلوقتي كده بصي امال انا ما عندي محاضره الساعه 8 وانتم قاعدين وزع عندي والله بشام ربع ولا لا هو في ثاني خالص هو في بايه دكتور مايك عايزه هذا يعني قلت انتج الهدف من السلايد ده يعني اعرف كل جين وهو قد ولا باد عشان دلوقتي ده بيتعمل روتين الفليت ده في المستشفيات اللي الكبيرة هتروحوا تلاقوا الفليت 3 فلما تسمعي فيليستري ده ما تقوليش هو مين ده ماشي ده لما يبقى فيه ميوتيشن على طول ادفيرس بروجنوز اه ده جود لما يبقى موجود يبقى جود بروجنوز هيستجيب كويس للعلاج يعني الحاله ايه ان انا هديله علاج ومش محتاجه ازود الدوز ومش محتاجه ادور على دونر للترانسبلانتشن لو هو استجاب للعلاج خلاص الام ال ال ده لا ده ادفيرس او لما الاقي على طول ايذر هاد هاي دوز للتريتمنت او احضر له ترانسبلانت ما ترى يعني معاني الخيل من انه يتقبل العلاج ولا معاني الخيل من انه يحتاج عمل يحتاج؟ كلهم محتاجوا يحتاج. ضعيب ايش معاني الخيل اش البرج من البرج ان البرج يعني استجابتوا للعلاجة <تصفيق> مش اسيئة محتاج بون وراء تمام والثاني <تصفيق> مايستجيب كويس مش محتاج اه وده محتاج. محتاج ان انا عليه لفضوز ده مش محتاج هدينه يعني اعنينه يهو بانين عمينه trans ايو احيانا انت ماني ده ميفشع ولا ده ميم دي بقى بنقول مين اللي بيدينا الدياجنوستيك ده بقى تجميعا لكل اللي احنا قلنا كده احنا قلنا في الدياجنوستس عندنا سي سي دول اللي احنا بنقول عليه مورفولوجيك خلاص بعد كده والموليكولار دياجنوست البرم مرة أسرع وساي لجمستري زي ما قلنا أهم واحد المب mm -hmm. أو السودام لا هو نانس استريز تيستريز أو بتسموه الجروب على بعضه إستريز والإنبيون فنتايبين ديفاينز أني الجوفلاس مايلايد ولا المفايت وجوه المفايت هنقول بي أو كي والمايلايد ويتش تايب والبايفين متابع زي ما قلنا كل مرة اللي قبله السايت بتونايت الكولوكلور عشان نشوف الكروموسوم الأذنومانيتز و الكروموسات المورتيس <تصفيق> هذا الكلام على أول نقطة إيش الأشياء لكنني ده لك انني اقول لك انني اقول لك لا اقول لك انني بس لك انني اقول لك انني اقول لك انني اقول لك كده اقول لك انني اقول لك انني اقول هلاقي انني اقول لك انني اقول لك انني اقول لك انني اقول لك انني اقول لك انني ان فيها الاسمال سبلو كيميكو كيميا في كيميكو كيميا السبلو كيميك ان الكون دي بأوليل او نورمال وما رقيش ان ولاي نسبة الـ plus بسلس الـ peripheral جدا او ايه كيميك يعني الـ peripheral ما شوفش فيه بلاس بسلس اخورة نتكلم كل ما عايز هو القنيومي وصوله سيجبيني ولو الـ ايه الـ كورجوليشان ستادي احياناً بنحتاجها المتاج هربطوصاً في البي اي سي لورد بروس رونجل دايم والبي دي تي ان شاء الله معنهم ازيز بالبال كيميكال الكني فامشن وليفر فامشن ايه فايدكهم بقى؟ كل الكيمو بتأثر على الليفر وبتأثر وب على الشيط فكباز لاين لازم العيان ده قبل ما ياخد الكيمو السيرابي هعملو الاثنين دول لان دول لو امبيرد يعني لو فيه مشكلة لازم هقلل الدولز بتاع الكيمو السيرابي او هغ <ungs: quiera> <شكية> البريفرال اسمير هبصة على بلاست ديبريزنت والموصد وفي الكاسة هلاقي في البريفرال بلاد ماديرة لأن احنا ما نلاقيش بلاست في البول مارو هنعمل examination at بلاست لازم تبقى موجودة بعد كده البريفرال بلاست لازم تبقى موجودة، هنعمل سي البريفرال بلاست لازم تبقى في هنعمل CSF analysis خصوصاً في الAML مين بقى؟ مين أني ضايف من الAML اللي هنعمله CSF؟ أربعة أربعة HLA typing for younger high risk patient يعني young age وعنده high risk finding بعمله HLA عشان اول لما يخلص الهيخ المترجم بعمله transfiguration في البرسة البلات زي ما قلنا عنها ليه anemia وثمون سيتروبينيا نوعها نوع فنورم وثمون سيترو الوايت بلات سيت كامت باريبل ممكن ارقيه فقمتين وممكن ارقيه اقل من قل يعني ايزا بلتروبينيا او هاي او نورمان السونوسايتيني <سومتزوع> ممكن نلاقي ايفن جلوتين سلر شايفينها بالسمير دي في مصر شايفين الزيت ولا نيتروف ولا اي حاجه ويبان على الار بي العدد بتاعكم قليل اللي هي معناها ان هو سيتك دور مطول حلو ده الاليوتين في البلاستيك ودي الاليوتين شايفين دي في الشقلاس ده كده كده فينا اشتقاق ماشي دي ايه دي دي شايفين ما هو هنا في دي دي عشان القواعد المتفرعه اكمل بقى والديجنوستكس في المورفولوجي بتاع الاي ال ال البلاست في الاي ال ال هنا de site die we scannen, die we afvluchten van glas, die we moderniseer, abundant, fill-EMF, fill-CD, fill-up, apache, الجبنه بتعدى بتاعت ال بيبقى جواها ايه كده مش البتاع بتاعتها انهم من بتاع جوه كده بيبقى في فراغات جوه ليه الشغل الاول مش بيكون في بعض وبعدين الفراغات صح وبعد كده بتلزقها بقى الشيء اللي كده يطلع الغبار ايوه عدت الفين كده خارجه هيقوم في الرسمه بقعوده الساعه بعده وبعد شويه خالص كبير وبعدين لما تفك الرسمه في الاخر هيطلع مع بعضكم مناسك بعض هو ده بقى فالفراغات اللي بتنبيها انت جوه دي عشان في الاخر لما تشيل البادجراوند اللي انت مثبتها عليها اخيط ما يبقى ما يتوقش نحن؟ بيبقى بالزرط اوبن هو يقصد ان هو اوبن كرومتين مفاكريين لما قلتلكم ان البادجراوند بتاع الكرومتين بينا ان هي ابيض زي على عكس بتاع الانفويل ما بيشوفش بايس الاغيط عليه تنس او بنقول عليه كلامبد كلامبد يعني كله على فرد وزي يعني مش باينة قوي في اللينكو بلاس لكنها برومينات في الاي ام ال الاول رود هنا نظر ان انا هشوفها في الافيوكليم فايل لكنها موجودة في معظم كيسز بتاعة الاي ام ال موجودها يكفي ان انا اقول انها اجيود مايلويد باكيمي اسكمت يا لا اسكمت يعني قليل قليل اش مال ان انا جاتوا الاي ام ال الاول رود يا بالاول ايه سايتو كيمستري المايرو بيروكسيديز دي بيبقى في الاي ام ال وميجاتيف في الاي الاي ال متعدل في الاسيد لكن الحاجات اللي اوريدي بنستخدمها للتفريق ما بين الاثنين اما الثلاثه الاولانيين الاخراني اللي هو ثالاسيميك في الام 4 بس تمام ده ليس للحذف لكن هقول لكم كانوا زمان زي ما قلت لكم احنا قلنا نيا دوبكيمي مش عارفين نمشكيكي في الاي ال ال ولا الام ال واول ما طلع الفلوس الكيميتري الجهاز كان غالي جدا والكيتس بتاعته كانت غالية جدا فما ينفعش ان انا اخد حالة حاله اكتروكيميا واروح بتاع الفلو واقول له لو سمحت دي حالة اكتروكيميا عرفلي ايه الاي ال ال ولا الام ال كده هيضطر يستخدم اي حاجة اسمها برايمري بانل وسكندري بانل برايمري يعني ايه بره الباري باقيل يعني لينج جر الفوي ورمي لوي سيكندري هو كل لينج منهم يقول لي ووتش تايب اوف سيل خلاص فطبعا كده انا زودت التكلفه فكنا الاول نفضلنا لحد الفلو لما طلع كده بعدها بشويه السيل بتحاول ان هي مينمايز ذا كوست فبقينا نعمل ان احنا نعمل في الاول بيروكسيديز اللي هو المايلو بيروكسيديز او الصدم بلا لو طلع نيجاتيف يبقى دي ايه لو طلع بوزيتيف تبقى دي اي ام ال وبعد كده زمان بقى قبل الفلو كنا بنكمل لحد الآخر عشان نوصل نقولش طيبه في A-M-L لكن هنا ما كناش بنقول حاجة لان في الاول الطريق منطقة كل ال a زي l ازاي بعضها ما كانش فيه فرق بين التي ولا البي خلاص؟ يبقى دا كان A فيه مستبع بس اللي انا عايزاكوا تعرفوه اللي احنا قلناه اصلاً ان احنا كل ال-Sodam-Bland او ال m b لما نعملهم من الاول هيقولونا دي A-L-L او A-M-L فكنا بنوصل لحد الخطوة دي وبعدين اروف بقى اللي بتاع الفلوسايتو مترا والله اللي دي حالة ايوت مجلس بكيميا اعرفوا لي بقى ويتش تايب فبدل ما ما يحطيلي عشر بالتلاتة وثلاثين والام بي او والوان وان بيحط واحد فيهم ويكمل الماركرز بتاعت الام سري والام فور والام فايف والسكس وسبن عشان نشوف هي تطلع اني واحدة فيه بيبقى كده وفرنا شوية في الكاتس صح? دي ما بنوفر ده شكل الام بي او اللي هو المعيله بالبسوداز. ده شكل السودان بلا. احنا بنحد ميت بلاست وشوف جزء السيلز اللي بوز في قد ايه? قلنا تلاتة منهم بوزر. ايضا ام بي او ها السودان بلا. فهينا باين اصلا انه مصر بسيلز ايه? مصر. دي ايه? دي ايه? او او او عشان بس كلي شو هيدا نتكره اول رد نساوي اكيوت مالوين. بطلقة اوان ما نشوف اكيوت دينية مباين انها مني اكيوت مالوين من المورفولوجي على طولة ابدأ ادور علي. لو لقيتها يبقى انا كده على طولة احط انها اكيوت مالوين ولا مطور. لان احيانا ان مش نطلع نتيجة النهاردة اوان يطلح هالسا عرفعه والعين جاي بالطوارج والسكور عمالي لحة وانا حاجات تكيري في يعني. فيعني ممكن حاجة زي دي تخلص الموقف فين <تصفيق> دي اللي لما في الاكزام المنظر ده هايبر كرانيو ريتروف وفي حاجه زي في النص اللي ما تقوليش انها ام 3 عن فاه لكن لما رود بس قوليلي خلاص ده السيرف ماركرز بتوع في الاي اي ال والاي ام ال بعتهم عشان اللي ينسى اكييس يبقى عارف ايه بتاع الاي ام بتاع الاي ال ال خلاص جلبمر طبعا 100% من حالات الكيمياء او 90% 95 مثلا هيبقى فيهم كلهم في هايبر يعني لما اشوف الجلمر وهلاقيه هايبر سيرولار هي السلاله الموجودة هنا ايه بلاستيسيل انت بالله عليكم لما نبص على مر ونلاقي المنظر ده شايفين اثر تايفوكسيلز عامه حاجه هنطفق عليها زي ما قلت في في لما اشوف اسميه وابص عليها الاقي 1 على طول ده بيساوي سامثنج مش مش نورمال لا على طول ايه بقى الا بقيت الحاجات اللي حواليه لكن مفيش عندنا في اسمنا لا في ولا في المعروف ان انا لاقي 1 تايفوكسيل فهنا شايفين ده المنظر كل دي من طيبة بس، وبعدين الباقي اللي فيها قوي هيا كل يجي إما كيوير سيل. من هذا الموضوع. من باين من هي إما كيوير فانا هلاقي المارو هاي بارسيلولر لو عملناها كل عيانين الأورام بيعملوا مع الأسبريد بيعملوا فيوبسي هاد أشوف نسبة السيولان تلاقيها عالية وتراصي سيلز 20% أو أكتر نادرا ما يبقى فيه كيمي وهاي بتصيرولات مارو مع بعض أحياء حالات الأكيوت مايولين الكيمي بس ما يبقى فيها بلاست سيلز لو ما بنش في الأسبريد ببان في فيوبسي المارو الألف ديانوزس بايتين توكيميا بضسر عشرين في المية او اكثر في زمان تلاتين في المية. اللي اشوفها بقى جدالي في المتحانة تلاتين في المية دي هي اللي اتعطيب الاخيال بقكم على نفسها بالعيقون. نور مالي انا لقيت المارو اقل من ثلاثة في المية في الابر. ممكن لحد اربع في المية في الاتشلتر بس ما يزيدش عن كده. لو زاد عن كده ده ابرمالي. ايه بقى ابرمالي دي? من الخانسة لحد العشرين ده مش اكيوز. <t> من العشرين فما فوق ده الـ خلاص؟ ما بين الخمسة والعشرين دي الحاجات بقى اللي هنقولها في المخدرات اللي بعد كده نشوفه خلاص دي بس ها زي ما قلنا من اللي بنعمل الـ الفيربسيز او الـ هلان؟ في الـ ام اي في الـ اي ام اي بعد كده الـ بيعمل الـ و عشان نشوف الانهي الـ دي بقى صور للحاجات اللي احنا قمناها. دي ليست للحفظ ولا مطلوب منكم حاجة خالص فيها. كل الحكاية عشان اللي انتم تسميتوه. تبقى شفتوه يعني بدل ما انتم تستغربين من الكالي الطائبين الكروموسومات هما دول اللي. ده الصورة اللي احنا شايفينها ايزا ببقين عليه الكالي الطائبين. او الكاليو جرام. يعني الصورة بتاعة الكالي الطائبين. ده دي الكروموزومات بنرتبهم زي ما قلت لكم هما من واحد لحد اثنين وعشرين وبعد كده السيكسي كروموزوم بنرتبهم الارج وبعدين الاسمون بنسمهم جروبس. أموردينج الحاجات دي كهيرة جدا السايز ومكان السنتروميين كده أكروسنتريك ولا لأ اللي هما ثلاثة دول ومعهم الواحد وعشرين فالثلاثة هما واحد اثنين وثلاثة يليهم اربعة وخمسة دول مجموعة لوحدهم كيه و ستة وسبعة وثمانية وتسعة عشر وعشرة واثناشر واثناشر معاهم ال سبعتاشر وثمانية عشر والإكس دول مجموعة وعدهم ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر دول مجموع وعدهم ستة عشر وعشرين وتسعة عشر دول مجموعة واثنين وعشرين دول مجموعه توحد ما هي ليه وسام دي عشان يعرفوه زمان ما فيها حدا نعرف مجموعة. لا عليك أنتي لو شفت المنظر ده تشيكون دواليك دلوقتي أنت رجبيين. إحنا ما بنشوفهم أولًا بنشوفهم يبقو إزاي كل دوم متناكشين جالبوا. ما إنتي عارفة من واحد ولا من اثنين ولا من ثلاثة. فلازم كل واحد يبقى يقلد خالتي عشان تعرف التقطيع الممتاز. نشين ولا تعرفين المشكلة أنا في إزاي زميلك ناقص. في اثنين. ده شكل تقولوا سيقومين. تعرفين إن في حاجة اسمها forward بيعتمد على صايد بتاع الخليه الصايد بيعتمد على الجراميل بتاع السيلف فهنا مثلا احنا حطينا دي كل السلز اللي موجودة في السامبل. السلز اللي عليها اخضر دي هي الطاربت اللي هي الكلانس السلز. وده عشان كده فايدة المورفولوجي. انا انا ما بشوف بعنايا بعرف ان السلز دي حجمها كبير او حجمها صغير. لما بجي اعمل عليها جيتنج ببقى عمل جيتنج افوردينج الثصيز الاول لان انا لسه الكون وارد مجوش فبعمل اخوردينج الثصيز بعد كده اخدها بقى اعمل لها كل الماركز. كيفين? ماشي. ومجد هنا نحن الـ CD45 وهنا الـ CD45 ده من كل الجزء ده اللي هو الـ CELS الماركر ده هنا مثلا الـ CD3 وهنا الـ CD 19 لسه ما عملناش جيده تعالوا بصوا على دي 45 ومعاها 33 هنا طالعين أصلاً اي نيجتبنا 33 هنا مثلاً الـ 45 طالعين الـ دي بوضع 45 هنا الـ CD45 وهنا سي دي 33 هنا شايفين دي هوست في واحد مش عارفه احطها له ولا لا احيانا بنقسم دي اربعه بارتيشن كده ويب ويبقى هنا بار هنا وهنا وهنا يبقى انا بشوفها في الاربعه كورنا. وبعدين اشوف مين الهوست هنا ومين اللي بوستف هنا? ومين اللي بوستف هنا? وكل واحد بيطلع نسبة البوستف بتاعته وبناء عليها اقول الماركر زي بوستف ولا نجد. المفروض يبقى اكتر من 20% من السيلز اللي انا واخدها تبقى بوستف للماركر عشان اقول ان هي بوستف من 33 او ل13 او 19 كده. ده فاكريني ما قلت لكم الفيش اللي هو رسمت انسيته. ازاي انا بندور على الفرموزومات قلنا الكريو طيب? وقلنا الموليكولر. الموليكولر قلنا البي سي آر والفش. الفيش ده عبارة عن اين؟ السلز نفسها اللي عندنا. باخدها وبحكت عليها بروب. بس البروب ده بات زي البرامر كده في البي سي آر. بس عليه فلوريسن. وبعدين بعد ما حكت البروب واعملوا بالظبط زي ما بنعمل في البي سي آر. باخدها بحصة تحت الفلوريسنت في مايكروسكوب. خلاص? دي عشان اشوفه لازم فلوريسن في مايكروسكوب. مش الميتروسكوب العادي. عشان اقدر اشوف الالوان دي. فهنا مثلا نزمي سبعة. دي خلية. دي خلية ودي خلية ودي خلية. كل واحدة فيهم وان جرين سبوت صح؟ الجرين سبوت دي اللي هو الكروموسوم 7 يبقى هو عنده كده وان كوبي كل بروب لما بيجي بيكتب عليه هو بتاع انهي جيل او بتاع انهي كروموسوم ولونه ايه يعني المفروض ان انا ما اجي اشوفه اشوفه اخضر ولا اشوفه احمر ولا اشوفه بلو او جولد ديفرنت كلرز يعني خلاص على الناحية الثانيه ده اللي انا قلت عليها زي الايه ده سيكوينسنج اللي هو زي البي سي ار الاول ده الجين وبعدين أخذ الجين ده أول، هعمله سيكوينسنج، أشوف الميتيشن، حصل عند الويتش بيس الحاجات دي ليست للحفظ، بس انتم تشوفتوا، يعني لما تشوفوا الصورة دي عارفة هو إيه ده ولما تشوفي دي تبقى عارفة ده إيه، ولما تشوفي دي ما تشوفي ده إيه ده أفضل في مرأة ماذا تبقى؟ إن سايتو هايبرديزيزيشن إن سايتو عشان ما أحضر <تصفيق> بعمل حاجة يعني أنا بعمل خلية ما بين البرايمر اللي البروب اللي أنا كيباه والحاجة اللي انا بدور عليها هو الخلية فهو لما يبقى موجود الحاجة اللي بدور عليها هيوصفوا في بعض وبعد كده خدنا تحصى حتى نجمع ترازكم البروب ده كيمياء كيد مشان عندنا في الكيمياء بروكوز ده الكيت بتاع الكيتش اسمه البروب التاني البروتينومتريز زي ما أنتوا كده استاند استاتر ده حدد لنا السايز الجرانولاتي بتاع الخليه والفوروردس خطر ده هيحدد السايز فهنا عندنا الجروب دي والجروب دي والجروب دي انا بصيت على المورفولوجي بتاع الجسميه حسيت ان هو الجروب دي الخلايا اللي انا شايفاها في الجسميه تقع في الحته دي من السايز متجمده ماشي خلاص باجي اعمل عليها جيتنج واخدها بقى حته بحته اعمل لها الماركرز زي كده دي اللي لنا افتكرتها بعد كده ابدأ دي مؤسوركم نقسمها 4 كورنرز وابدأ اخطي كل ماركر حينما مثلاً الستيدي سيفتي فور او طلع بوستبي الخلايا دي بوزتيف لستيدي سيفتي فور بوزتيف لستيدي ناينتين وهدف ما شيف؟ تيجي ما احنا قلنا في عشور شغل ريميشن ريميشن ريميشن مين ريميشن مين الريميشن من العيان ده خلي العلاج الاولاني اللي هو اول شهر العلاج. بعد كده كمبوند اشوف نفس في البول مار والبريفيرنت بلاد والساينز والسيمتوم <تصفيق> لقيت في المار بقى اقل من 5% والبريفيرنت والبرا... بلاد بقى نورمال يعني الهيموجلوبين والوايت بلاك سيلز والبلريتز كانوا الكاونت ولقيت الساينز والسيمتومز اوف ذا ديزيز حصل لها يعني ما بقيتش موجوده اللي هي الفيفر حجم السبلين قل حجم الكبد قل الليمف نودز اختفت كل الحاجات دي فدي تقول ان العيان ده بقى في ريميشن ازنت بيور في يعني مش بيدخل في ريميشن خلاص وقف العلاج لا هو مش دوز برد ولا تيفويد ولا اي حاجة لازم يكمل العلاج اكوردنج <مسكر> تو تايب هو محطوط في انهي هيكمل العلاج قد ايه <أنا> والجرعه قد ايه وممكن يقعد سنين خلاص ده البروجنوستيك فاتكم فكر انا ما كان في سلايدر دولكم بلايها دي قد دي البروجنوست بتاع الاي ام ايل و... وراحة الاي دول يتحفظون السايت جينيتك تمانية وناخد وعشرين وامبيرشن سكستين وففتين سبنتين دول فيبراول اه فيبراول زي ما قلت لكم الابنورمالي تسوى البرموزوم الخامسة او السبعة او او اللي هو اللي بتاع الاي اللي الاي كنتوا كمان بال ام ال عشان تفتكروا عشان تحفظوها حاجة واحده عايزه تحفظوها بال ام او بال11 بيوت 3 حد يقول لي 11 بيوت 3 قال كده يعني ايه ايه <تصفيق> <تصفيق> لوموزوم مضوشة. بس. ده الريجوم اتنين البان بتلاتة. اه. ماشيب? اه. ماشيب? اه. ماشيب بيقولي اتنين بتلاتة. ونحن ببس اول بس عبارة ماشي او لا? نعم مفيش هنا ببس اول تلاتة او اول تلاتة وشي بجد ما اتقلل بكس. نحن لكن بقى البول مارو كانت المجموعه لو بعد ما تتمكن من المجموعه من المجموعه من المجموعه التي تتمكن من المجموعه من المجموعه من المجموعه من المجموعه من المجموعه من المجموعه من المجموعه من المجموعه ال المجموعه من المجموعه البتاع الـ age أقل من ستين ولو هو أكثر يبقى بات بروجنوزيس الكاونت بتاع وايد بلاك سيلز أقل من مية الف ولا اكثر من مية الف الطيب أو في إم لو هي برايمرية إن هي دينوف أو إم إل لو هي ساكن تبقى بقى بات بروجنوزيس ونلاس ساكن دوري نتيجة الدراسة أو إم بي إس وستيدي سنتي فور إكسبريشن لو هو موجود أو absent ده مش مهم أولي المينيو الام دي ار يكون طيب اللي هو المالتي دراج ريزيستنس جين لو هو اصلا موجود لو هو احسن بيبقى جوذ لو هو موجود يبقى باد والفليس 3 زي ما قلنا لو هو مش موجود يبقى جوذ لكن لو بريزنت والبي سي ان 2 اكسبرشن ده واحد من الجينز اللي هي بتاعت الابوتوزيس في الابوتوزيس يكون ايوه وان اوف السيل سايكل. اكي? ده لو هو اكسبريشن. لو هو مش موجود. ده جود بروبنوز. لو هو موجود يبقى ده امتها كرة جود التروب. دي ايه البردو هوي بس هنا بتدخل <مممتاز> لسيكس لان الجروربنوز يبقى حسن في الفنايات عن الولايات. ايه? بس تيكولا ريلاقس. اه? الاميوت فايبر لو هي كومن والجور لو هي الناتور تايب أو تي. الات زي ما قلنا اللي لكن لو أقل من شهرين بيبقى أو أضعف في البريونز تايت قلنا اللي نورمال أو هايبر نبلايد أو تي في أرينج. التيل دا اسم اسم جين يعني. راس. هنا الباش الفلاديفيا بيبقى الات في أرينج. طيب تكيرت بلاس برومز بلاس يعني لو أنا بعد اسبوع من العلاج عملت البريفرالفلاد واله في بلاست خالص فده الجزء. السيل بريزنت يبقى باقي. خلي ما لكم ان انا بقوله عالبريفرالفلاد. لكن في البون مارك تبقى خمسة في المية وتحتاج ايه? تمانية وعشرين يوم او اربع اسابيع ايه. سي ان اس ديزيز اد مش معندوش يعني سي ان اس من الابستيشن ابسم. ولو عملت سي اس اف وبسيط مالقيش في بلاست سيلز. لكن لو موجود ده يبقى ده باقي لقد تكون والديزيز عند المشهدات من شهر التي شهور مزيد لكن لو ستيل تكون مزيد شهر المشهدات التي تكون مزيد من المشهدات التي تكون عند من المشهدات من المشهدات عشان تكون في من المشهدات التي تكون مزيد من المشهدات التي تكون مزيد من المشهدات التي تكون من المشهدات التي من تاكيد الاسبوع من يعني يعني صباح يوم الاثنين يوم المارو يوم عند 29 او شهر يعني طيب انت طلبتي شبنتين ها اللي جيبهم <challenge> في نقطه واحد نتاي شو فايف تو كلير لا هذا النقطه اللي بعده فايف يعني البلاس بكتبون مارو عقلي من خنفة المية اللي احنا عقونها في الزايد لها. المرة اللي فاتت ترانسلوكيشن بس ده صور ليهم عشان يعني يسبب منكم ده كرموزوم وده توينتي فحته من اربعة راحت لتوينتي وحته من دوينتي راحت لاربعة. مش فده شكل الايه بقى ده ده يعني مشتق من الكرموزوم اربعة لكيجو مش النورمال كرموزوم بايف او كرموزوم بور او كرموزوم خلاص كده وشيكد نيشن هو جزء شال الجزء ده ممكن يبقى منه او في التيرمينال في الاخر خلاص الجينيتك تيستينج بنعملها بايه بنعملها بالفيش وبالبوليميريز شين وبالسيري تايب ده شكل الفيش ثاني كل واحد من الجينات يعني شايفين هنا ال ان بي ام والالف جي ده لونه احمر وده لونه جرين يعني انا المفروض اشوف ده لا المفروض اشوف ده جنيه. شايفين الكلار اليه ده? ده معناه هما اللي اتنين على بعض. اللي هو بيقول عليه او بيقول عليه الفيوجن. فده شكل أو الفيوجن لما بشوفه بالفيش، لكن بالكاريو بنفس الصورة اللي احنا شفناها قبل كده. هلاق حتة من ده راحت لده. شايفين هنا? ايه. ده اربعة احداشر. ده بالكاري طيب بقى. ده الكرومزومة هو احداشر. وده الكرومزومة اربعة. فجزء من الكرومزوم 12 داخل كرموزوم 14 والعيس. هنا كرموزوم 7 ده النورمال وده اللي حصل بدينيشا بالجزء اللي تحت ده شارف هارس. ده كرموزوم 13 بيشوف حاجة تانية سنة ميت من سنتروم بسيطرون. دي مش في لوكيمية. هنا عناظر كيف تايب شايفين كرموزوم 5 ده النورمال وده اللي حصل فيه وشايفين شكل النقنقية شبكتب ازاي الاول النمبر بتاع الكرموزوم بعدين كمى بعدين السكس كرموزوم وبعدين كمى واكتب الابنرمالية اللي موجودة لو فيه ابنرمالية مجال كدوه خلاص احنا السلائد الأخيرة دي بتاعة التكنيك دي جواستن انت تسمعين ik ben er